في بلد تبع ا ل ب ن و ف ي ة اسمها ا ل ب ت ن و ن كان فيها أ ب حلو خالص تقي اسمه أ ب و ن ابونا منصور أ منصور البتنون دي كان راجل تقي وراجل خالص خالص خالص وكان يعزو الأنبس ربونا كان على أيامه كان حلو على لأ لكن يعزو خالص بطرحة تقي ونعش أوي هو رفونا دي يعزه يعزه ل د ر ج ة دي حدوته م ع ر و ف ة عند اهل ا ل ب ت ن و ن بيقولوا ان م ر ة انبى س راح ب ب ط ر ر ا ل ب ت ن و ن ف ب ي س أ ل ابونا منصور قالوا نعم يا سيدنا قالوا عندك ولد ولد يعني ولادي ع ن ي ق ا ل له عندي بت ي يا سيدنا ق ا ل له ك ب ة ك ب ة يعني ل م ؤ خ ذ ة ايه اه يعني ابونا منصور خلص القعده مع سيدنا وروح ل ق البت بتفرفط راح سيدنا خ د س ن ة وبعد س ن ة جه يزور ا ل ا ل ب ت ا ن و ن قال له بوي منصور قال له نعم يا سيدنا قال له عندي بيت يا سيدنا قال له بوي ك ب ة روح ابنه منصور ل البت بتفرفض راحت ثالث س ن ة ا ن ب ت ر وراح ب تعرف يزور البثانون بوي منصور عندك عياله ل ي قال له مش اقول لك قالوا كل م ر ة اقولك ل تقولي ل كب ة ا ل ب ي ت تموت قالوا عندك عيال ة ولا لا قالوا لا لسه جاي قالوا ربنا يديك ولدين مش خد منك كبتين يا ا ب و منصور قالوا ايوه سيدنا قالوا يديك ايه ن اسمه ر رمس كان وكير المجلس الملي العام في ا ل ق ا ه ر ة وكان من السواعد اللي ش غ ا ل ة مع قديسه بابا راجل فاضل المهم يعني ارجع لابونا منصور في يوم ي الايام ابونا منصور داخر ه ايامه كان بينام في ا ل ك ن ي س ة الناس ص ح ي ص ا في ي الايام لقوا جرس ا ل ك ن ي س ة بيرن بعد عنكم دقات ح ز ي ن ي فاهل ا ل ق ر ي ة في ا ل ب ت ن و ن او اهل البلد اتجمع قدام ا ل ك ن ي س ة لقوا جرس لما ب ي ر ن الحبل بيتنطر لفوق وينزل يعني اذا ما حدش ماسك ال ا ي الحبل يعني الجرس بيرن ايه ل و ح د يلي ل بترن الجرس انت يلي ا ل فوق يلي ا ل بترن الجرس ان حد يرد محدش ا رد طيب ن س أ ل ابونا وقف تحت الشباك بتاع ابونا, ابونا في الدر اللي فوق كده يقدر ي ن د ه ياقد سبونا ياقد سبونا يا ابونا منصور ان حد يرد مفيش طبعا ض ر ب ة الجرس تحير كون ابونا ما يردش ب ر ض و ح ا ج ة ايه تحير اللي زادهم ح ي ر ة بصوا لقوا اب راهب جاي من اول البلد وجاي داخل ن ا ح ي ة الكنيسه الله طب ابونا ده جاي ليه ح ا ج ة ب ر ض و تحير ابونا قرب للكنيسه بيسلم على كل واحد يقول ه العمر الطويل ليك يا بني العمر الطويل ليك يا بني الله ده زاد الامر ايه حيره يبقى في حد مات من ي ا ل ل ي مات ي ب و ن ان لا و ن ت م م ا ت ع ر ف و ش ق ا ل و ر م ا ص و ر منصور منصور الجرس مين؟ طب من الجرس؟ منصور منصور م ن ص ي ر ي ن ص و ر منصور منصور منصور منصور منصور منصور منصور منصور م ن ص س ر م ن ص و ل م ن ص و ا ل م ن ص و ا ل م ف ت ا ح بتاع ا ل ص ف ل منصور ع م ن ب و ن ر م ي ن ق ص لك منصور منصور ا ب م و ن في م ص ر خبط علي باب القلايه الساعه ا ر ب ع الصبح وقال لي ا ل م ل ا ي ك ة راحت خدت ابوي منصور دلوقت فعايزك تروح ا ل ب ت ن و ن تصلي القداس وتنزل وتنايم ومعاك في الهيكل وانت بتصلي القداس ل غ ا ي ة ما انا اجي عشان اصلي على ا ل ج ن ا ز ة فواحد جاب ف ا ل ل ي م ط ل ع كسر الشباك ودخل لقى ابونا منصور نايم ولقى جرس ا ل ك ن ي س ة بيرن من غير ايه من غير يد ب ش ر ي ة ملاك ا ل ك ن ي س ة هو اللي اعلن بجرس ا ل ك ن ي س ة نياحه ابونا منصور كاهن ك ن ي س ة البتنون وصدق ولابد ان ايه زمان دير مارمينة السكة ما كانتش ممهدة لي كان الواحد بيوصل لغاية قرية والسكة دير ممهدة ليه بيوصل قرية بهي يعني يسترشد ع ل ا م ا ت كده بس في ا ل س ك ة علامات كانت و ا ط ي ة كده و أ ح ي ا ن ا كانت ج م ا ع ة العرب يخلعوا العلامات دي بيستغدوها ب دق ا ل خ ي م ة ولا ح ا ج ة فكان من السهل جدا ان الريح الدير ي ت و ه ففي يوم من ا ل أ ي ا م الله يريح نفسه أ ب و ن ا ميخائيل عبد المسيح وكيل ا ل ب ط ر ي ا ر ك ي ة في الوقت ده واخد معاه م ج م و ع ة من الاباء حوالي ستاشر سبعتاشر كاهن ورايحين دير مريمينه والعربيه دخلت بيهم على المدى و ب د أ و ا يدوروا على ع ل ا م ا ت العلامات ضاعت والليل ب د أ يخش فابونا ميخائيل قالهم لا يا ج م ا ع ة بدل ا الليل ي ل ي ر و ا ح ن ا كلنا كهنه نرجع احد هنعمل ايه نرجع ه م لسه بيدوروا لا واحد لابس لمؤاخذه سروال وعلى دماغه شال قال له انت يا اخينا انت رايح الدير قال له ايوه قال له انا هوديك قال له اتشعبط قال له طب ا ت ف د ر كم جوا قال له لا لا مش د ع و بيه واتشعبط خش يمين اطلع على طول خش شمال قربوا على الدير لقوا البابا كرولس واقف ن س ت ن ي ه م عالباب ل ى فلو و ل ما قربوا على سيدنا سيدنا البابا ضحك ضحك فنزل ابونا مخيل ن طبعا وكيل بطرخانه فالبابا كرولس بيضحك بيقول له ت ه ت يا اخوي قال له معلش يا سيدنا هنعمل ايه تهنه و لو لولا الرجل العربي هو اللي جابنا قال له عربي ايه ده اللي بعتلك مرمين هو فين العربي دوروا عالراجل اللي كان متشعبط فين هو قدام الدير في الصحراء يبص يمين يبص شمال ملاقوش حد وصدق ولابد ان ايه ان تصدق واحد من الظاهر مهندس اسمه توفيق مهندس ت و ف يعني ق ده فيه ي ل ة م العائلات كان زمان العملات ة صعبة دي يعني خالص واحد من افرادها بيعمل ع م ل ي ة فام الشاب ب جالها زي انهيار و ق ا ت له لا د ل و ا د بيموت انت تروح دلوقتي تخبط على ا ل بابا كيرلس و كانت ل و ا د س ا ع ة ع ش ر ة ب ا ل ل ي ل ع ش ر ة ونصف وتقطع بمقص ح ص ة من هدومه و ج ب ه ا ل ي انه عملتش كده ابني هيموت الرجل قالها ل بس حاول يهديها طبعا ن ا رايح تقوم تروح يعني اروح للبابا وقوله ل هات ا ل ف ر ج ي ة بتاعتك ا ع ط ع منها ح ت ة يعني, يعني معقوله في واحد يروح للبابا يقول له معلش يا سيدنا سامحني ا ع ط ع ح ت ة من ا ل ف ر ج ي ة بتاعتك ما تجيش المهم الراجل عم توفيق ده قال انا من اجل ا ل ط ا ع ة ه ر و ح لغايه البطرخانه واروح اقولها ل لايد ي و وقول سيدنا ايه قافل هاعمل ايه فرح وصل لقى عم ر ف ق ي ل منتظره على الباب تحت قالوا دخرت ليه يا من م ل طلعت ع الباب ليه نص س ا ع ة على الباب تحت قالوا لي قالوا مش حضرتك ل س ت ا ذ توفيق ا ن ط و ن قالوا ا ي ه قالوا سيدنا البابا منتظرك من نص س ا ع ة قال لي انزل وانتظر بش مهندس توفيق انطون جاي وانتظره و على الباب تحت تعال يا عم وهو طلع السلم رفقيل بيقول بيقول وهتجيب هدومه وتاخدها لودي ليقول بيقول هدومي له ايه له ايه له ايه طالع تقطع السلم يا المقص معاك قال قال سيدنا البابا انك انت جاي وهجيب معاك عشان رفقيل العيان الراجل عم سيدنا مقص مقص من من في قال جبت كنت حصة دخل انا نص、هدومي. معلش يا سيدنا س م ي ح ن ي قالوا لا يا بني ما ي ج ر ا ش حاجه يا رفعيل يا بني قالوا ه ا د ق ر ب ا ن ة خد ق ر ب ا ن ة س ي ن ا البابا مسكه في ه ك د ه ومسحها وقالوا اديله يا بني ياكل على قد ما يقدر من دي وهو ي ب ق كويس وخد خلي مراته ت د ع ن تدهنوا بالايه ت د ع ك له جسمه كله بالزيت وهدوا يا بني ج ل ب ي ه النوم ا ل ق د ي م يا ابني وهات المقص ق ط ع ل ه منها ايه حتى عشان امه متزعلش ا جبر الخواطر على الله ما يعنيه بابا ك ر وخد ل ز كان احنين يعني ا ل ص و خ حته من جلبيه البابا ورجع جايب ق ر ب ا ن ا وزيت وحته من جلبيه سيدنا رجع البيت لقى الراجل يعني مقعدينه نص قعده ويقول لهم نفسي اكل ح ا ج ة قال و ا ن ج ي ب لك ق ر ب ا ن ا من عند البابا بيقول الاربانا وبقى حوالي زي وقام ووشه اكل كنتلت الفل حتة حمر من وبقى يعني صحته تمام التمام وصدق ولابد ان ايه ابو الابن والروح مره ا الان وكل أوان والى البابا كيرولوس راح اسكندريه وهو في اسكندريه راح ك ن ي س ة محرم بيه ففي و ا ح د ة كانت ض ي ف ة في ا س ك ن د ر ي ة وهي هنا في ا س ك ن د ر ي ة ض ي ف ة قالوها دا البابا كيرلس في ا ل ك ن ي س ة اللي جنبينا قالت الله دي فرص دا انا نفسي اشوفه واخد ايه واخد ب ر ك ة ابني خالها اللي هي نازل عندهم قالها ل طنط اروح معاكي قتلي حبيبي دا الدنيا ز ح م ة هناك قالها ل لا لا قال ل ه ا طب يا شيخه ايه خدي ه معاكي راحت هناك ولقت الناس بقى زي النمل زحام شديد جدا على ما هي زحمت ووصلت وخدت ب ر ك ة والموج بتاع الزحام طلعت بره بتبص عالواد ل ى ملقتهوش ا تروح فين وتيجي منين في ا ل ز ح م ة طيب اروح اقول للناس ايه اقول لخالي ايه اقول له خدت الواد توهته في ا ل ز ح م ة وجيت قعدت تبص كده تبص كده تبص في ا ل ك ن ي س ة تدور فين زحام و ك ن ي س ة ك ب ي ر ة مكنش ا قدامها إ ل ا أ ن ه ا تطلع المنديل وقعدت تعيط البابا ك ر و ل س طالع والدنيا زحام وده حاسب, حاسب حاسب حاسب طلع البابا ك ر و ل س بره وهي و ق ف ه على جنب كده ب ت ع ي ط ب ص ر ه ا البابا ك ر و ل س كده وشرب ا ا ل ل ة مطعيطيش مطعيطيش! ا و ق ت ف ي ا ل ه ي بيلعب ماطعيطيش الهيكل! ك ل الوقت بوه、الهيكل. كانت الدنيا بدت تفك الزحام اخذت بعضها دخلت الهيكل لقت الواد بيلعب مع واد تاني جوه الهيكل طب البابا كرولس عرفها بتعيط عالواد ل ى ازاي وازاي في الزحام عرف ان الواد ده تبع اللي بتعيط دي انا صدقوني مش عارف هي ح ا ج ة تحير لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد في اسيوط خلف ولد بعد ف ت ر ة والواد بعد عنكم يعني لسه ماكملش شهر قالوا نوبه ترجيع عمال يرجع ويستفرغ و ي س ت ف ر ودوله الدكتور ي ك ت ب ل ه ر ش د ت ا ن ي ح ا ج ة تمنع الترجيع مفيش دكتور تاني كل ا س ا د ة اسيوط غلبوا مع, مع الولد قال طب خلاص الواد هيموت اعمل ايه طب اسافر مصر اروح اوديه عند حكيم ا كبير استاذ ف مصر ج ا ء ب الواد قال طب ا ل م ر ة طالما احنا هنا نروح للبابا كرولس ايه ي ص ل ي ل و خد الواد ملفوف عيل عمره شهر يعني ايه ح ا ج ة كده زغنونا ق و ي كده لفين الواد والدنيا شيطه وراحوا للبابا كرولس وعند البابا كرولس يعرقوه كده ويكشفوه البابا كرولس قال له سيبوا يا ا ب ن الدنيا برد الدنيا برد قال له يا سيدنا ده بيموت قاله ل متخافش ا حافظ الاطفال الصغار هو الرب وحط الصليب وخبط المزمور اللي هو وخد يا ابني الزده ادهن、الايه. الواد الزده و ب زي الفل طب يا سند ه ن ه ن خلاص يا ابني يا برد ما تكشفوش يا ابني يا برد المهم اخدوا الواد وايه ورجعوا الاسيوط الواد ب ق حلو وكبر ودخل ا ل م د ر س ة وبعد سبع تمن سنين ابوه نزل مصر و م س ك الواد فيده وكانه روح للبابا ايه كيرلس ناخد ب ر ك ة فداخل كده ب ي ق و ل ه سيدنا ابني ابني يا سيدنا قاله ايوا ابني عارفه من وهو في ا ل ل ف ة ع ا ر ف و ا من هو ايه في ا ل ل ف ة ازاي بقى هو كان معلمه ده حتى ما كشفوش الواد لكن هقول ايه صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ا ل ن ه ا ر د ة بالذات اقولكم ل كل س ن ة وانتوا طيبين لان البابا كيرلس دلوقت ليه خمسه وعشرين سنه سافر السما ء هو يعني الليلادي ل ي ل ة التسع مارس ي ب ق البابا ك ر و ل س دلوقتي نقول ا ل ي و ب ي ل الفضي لانتقاله او لسفره ل او لترقيته ل ل ر د ب ه ا ل ا و ر ش ل ي م ي ة ر د ب ه اورشليم ا ل س م ا و ي ة وزي ما بقول دايما ان البابا ك ر و ل س كشفيعه امين احنا ما خلصناش كلام عنه لانه و لسه شغال وطالما لسه شغال و ب ا ل س ى فيه كلام لكن البابا كيرلس تميز تميز بنقطتين ولو ا ن ه يعني انا اقول ا ن ه كشكول يعني مثلا فيه قديس شفيع لمرضى العيون اسمه القديس ابو ق ل ط ة الطبيب وفي قديس يعني شفيع اه للاطفال والناس اللي ما يخلفوش يعني لكن عايز اقول ان البابا ك ر و ل س ش ف ا ع ة ش ا م ل ة في مواضيع كتيره خالص لكن ب ر ض و البابا ك ر و ل س لمست في ح ي ا ت ه او ظهرت في شفاعه ح ك ا ي ة الناس اللي عندهمش اطفال دي ففي ح ا ج ة ج م ي ل ة جدا في ناس في نيوجرسي ي في امريكا و ا ح د ة س ي د ة اتجوزت وبعد ف ت ر ة خمس ست سنين ما خلفتش اطفال فراحت تكشف قالوا ان عندها عيب خلقي يعني جهاز التناسل اللي بيخلف الاطفال يعني فيه عيوب فمفيش ا امل ف طبعا اصعب شيء للست ا ل م ت ج و ز ة ان ي ت ق ل ه ا انك مش هتبقي ام دي اصعب ك ل م ة لكن ب ب س ا ط ة ك ا م ل ة ان ي الست دي بقت تعيط فجرتها ب ت قلت له انت بتعيطي ليه هناك في امريكا قلت له ابدا انا ماعنديش اطفال و م ت ج و ز ة وعندي عيب ومش ه خ ل ف قلت له طب انا كنت كده وعملت ايه رحت للدكتور وعملت اشاعات قلت له مش ده اللي انا عملته قلت له انا عملت ايه قلت له استنى كنت سافرت مصر ورحت و ديرمار مينا وجبت ق ط ن ا ل زيت عطوني قطن الزيت كده فحطيتها في م ي ة و ش ر ت ا ل م ي ة و خ ل ت منها ش و ي ة بعد ما استحميت دلقتهم على جسمي تاني شهر عطول كنت حامل قلت ده مصر قلت لها رحلة لي رحلة الكنيسة رحلة بالطيارة لمصر على لها هقولك على تلاقيش وتيجي وتدور ده ده هشوف ده يوديها يا وأنا أمريكا درمار حاجة ما القطنة اللي أنا طب خبر جبتها في مينة أروح مصر سفر مصر من كنت من حد مش درمار م و ج و د ة عندي لغايه دلوقتي قالت له ا ل ح ق ي ن ب ل ي زخانه جابت له حته قطنه ك د م ل ف و ف ة في كيس نيله صغير فاخدت القطنه وعملت زي ما عملت صاحبتها وبعد ث ل ت شهور حملت وجابت مينا الدكتور الخواجه الامريكاني هناك بقدر بكف على كف يقول ازاي قال و ا ل و اصلحنا عندنا راجل اسمه البابا كيرلس و و هو الراجل لما سمع البابا كيرلس و و مسك ا ل أ ل م و ا ل إ ي ه وبتاع عاوز يكتب فكر انه عالم من العلماء في مصر يكتبله يشوف ا ل أ ب ح ا ث اللي ت و ص ل ت عنده و أ خ ي ر ا لما عرف ان ه ده راجل بطرك وقعد ا ن ت ل الراجل حط الألم حط و ق يضرب كف على كف ويقول معقوله رغم العلم وتقدم العلم و ا ل أ ب ح ا ث يبقى في الزمن ده فيه كده قالوا له آ ه ولكن صدق ولابد أن, ان تصدق ح ا ج ة ع ج ي ب ة بابا كيرلس و رجل الله والكتاب يقول كده كل ما تطلبونه في ا ل ص ل ا ة مؤمنين تنالون في دكتور في مستشفى شبر العام دلوقتي موجود شغال اسمه الدكتور يوسف حكيم معرفش جاهز الشريط بيوصله يعني ي ع ن ي المحبين كتير و ل ا د الحالات كتير لكن مش هقول عليه ح ا ج ة وحشه يوسف ده ا م ه مكانتش ا بتخلف طالما ن ت ك ل م ع ل ى ا ل ح ك ا ي ة يعني فالناس قالولها ط ر ى اقولك انا روحي لابونا مينه المتوحد اللي في مصر ا ل ع ت ي ق ة فالست ة راحت ق ا ل ل ه بتعيطلي قلت له, بتعيط له معنديش عيال وانا اعمل ايه يا سيدنا وقالها ت ح م ل ت مرة وقالها ش ر ل خ ا م س ومن ساعتها معنديش ا عيال خد بالكم الكلام اللي بقوله فقالولي تروحي الترب وتخشي الترب وتطلعولك العيل و ت خ ط عليه وتقولي حادي بادي معرفش ا ان حيادي وكلام كده يقولوك كده ش و ي ة تخاريف كده وبعدين تخلفي بابا يقولوا الضحك كان لسه ابو نميمه قال لها يا بنتي بدل ما تروحي للحي ت ر و ح للميت هو مين اللي بيدي يا بنتي الحي ولا الميت أكل يا قال له الحي يا قونا قال له اطلع ابنتي تجبوا كبايت ي حلو وتفرحي بيه قلت له حاضر يا ابونا نوم الست شربت كبايه و ا ل م ي ة وحملت وجابت الدكتور يوسف اللي في مستشفى ش ب ر ا العام اللي موجود لغد ا ل و ق ت ي وصدق ولابد أ ن ايه بابا كروجس عجيب كان يحب ا ل أ ط ف ا ل جدا ويفرح خالص لما يشوف طفل يفرح خالص خالص في يوم من ا ل أ ي ا م الطابور واقف قدامه كده م ع ر ش وبتكبر حكادي جايز س ج ل ت ه ا الشريط قبل كده والشريط قدامه طويل الناس ز ح م ة كده ا ل ى انه لمح كده واحد ماسك ابن كده صغير طفل وقد الواد الواد ايوى قال قال قال سيدي سيدنا سيدنا خد قدامك انت ماسك انت ماسك العيل انت يا سيدي يلي ماسك الراجل انا انا سيدنا قال له ايوة تحت امرك يا سيدنا قال له خد بالك له يلي يلي يلي له له الراجل يلي العائلة الصغيرة من بيخنق تحت الراجل اللي قدامه راجل محترم أ ف ن د ي كده لابس محترم قاله ل أ ن ا يا سيدنا ل ا قاله ايوه يا أ خ و ي ا انت بتخنق العيال ا ل ص غ ي ر ة انت يا ستي قالي ل شايل ا عايل على كتفك نعم يا سيدنا بالك من الأفندي ده بيخني يا الصغيرة الرجل سعب عليه بيخني بالك دا الاهل الراجل أنا عشماوي مثلا سعب الناس خد إلى لأ أنا الأيوة ليه ؟ الصغيرة و بتاع بيحرجني قدام فقرب قال له مش خليت مراتك سقطت مرتين يا بني طب بتخنق ا ل ع ا ل ه الصغيره ولا لا مش انت تضغط عليها ت خ ل ت سقط مرتين الرجل قال له يا سيدنا اخطيط واضرب مطانيه وابوس رجلك وايدك و س م ح ن ي ومش هيحصل تاني لكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق في واحد من م غ ا غ ة على ما اذكر اسمه مجدي عوض ميخائيل انا معرفوش لكن مجدي عوض ميخائيل د ه هو انسان حلو متدين يعني بيحب ربنا وفي محبته لربنا يعني دائما المؤمن تجي له شوكه ص غ ي ر ة ك د ه فاللي حصل انه عنده صباع رجله د ر ب و ب ق ى فيه ص د ي د وبدأ يعاني بقى من, ال... من الالام والتعب ل د ر ج ة الدكاتره ا ش ا ر و ا بانه يعني احسن ح ا ج ة عشان ما يعملش غرغرينا نقطع الصبع ا فبالليل ن يعني سانية ي يعني كده وهو معلق لبابا بالدموع وقال له يعني يا سيدنا سايب ابنك سايب ابنك ينفع ا س ي د ا ي ن كده يا سيدنا ينفع كده انت سيدني اروح لمين ده انت حنين وطيب وبتحب الناس فاروح لمين يا سيدنا وهو بيعيط اخدته ا ل ح م ق ة بدا جسمه يتهز في العياط وراح في النوم بس لا البابا ك ر و ل س بيقول له هات رجلك يا بني قال له لا لا يا سيدنا ده انا معندكش ا ف ك ر ة مش م ت ح م ل حد يدوس على رجل من فوق مش من تحت قال له متخافش ا فيقول اني قال له ارفع رجلك رفع رجله والبابا كيرلس مد ايده طلع مقص وراح قصص له الضفر من فوق وراح مد ايده ب ق ي ه الضفر راح شدد للضفر قال له خلاص يا ابني احنا عملنا لك ا ل ع م ل ي ة الحاجات ا ل و ح ش ة كده ايه راحت بعد ش و ي ة بيقول صحي على ايه مبارك ا ل ق ا ت ب اسم الرب سيدنا جه سيدنا جه البابا كله ي جه فالناس على ما بيصحوا اهل بيته في ايه ق ا ل و ا بس سيدنا جه و ع م ل ا ل ع م ل ي ة عملك ا ل ع م ل ي ة تبرين رجلك ق ل ل فين ا ل ض ف ر قالهم ل سيدنا البابا حطه على المكتب اللي هناك انت كنت صاحي ولا نايم قالهم مش فاكر انا مش عارف كنت صح ويا نايم بيبصوا على ا ل ت ر ا ب ي ز ه اللي قال عليها زي ما شاف ل ق ا الضفر بتاعه محطوط ايه على ا ل ت ر ا ب ي ز ه زي ما البابا ك ر و ل س شافه ولا في أ ل م ولا في وجع ولا في تعب وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق في ناس في امريكا في لوس انجلوس الناس دول عندهم ب مت ص غ ي ر ة كده اسمها د ي ا ن ة بتت صغنونه كده ح ل و ة بتاعت تلات سنين البت ي وهي ق ا ع د ة في ال زي ا ل ب ل ك و ن ة عندهم يعني وبتاع فالبت ده ا ل د ل ت دماغها راح ج س م ه ا تقل راحت ايه وقعت من فوق طبعا حصل هزه بقى في البيت كله ن ز ل البنت نوم خدوها البت ي طبعا فقد النطق خدوا بيها المستشفى اتحجزت في المستشفى امها قعدت تعيط تقول يا بابا كرولس انا مش عارفه اقول ايه انهم بصت ل ق ت و ا ح د ة تانيه بتعيط جنبيها مالك قاتلها بنتي وقعت من عطربيس ا ل س ف ر ة وحاجزينها برضو جوه قاتلها م ع ر ش ا ل ح ك ا ي ة م طلع الدكتور من جوه بيقول البنت عردها ارتجاج في المخ واشتباه في كسر في العمود الفقري بس يعني هتكون اللي وقعت من عطربيس ا ل س ف ر ة اكد ايه د ر ي ن ت انا لكن انا قلت لك حديه ا يا بابا كرولس حديه انهم قالتلن هي دكتور قالهم ل فلان ا طب د ي ا ن ا قالهم ل لا د ي ا ن ا معندهاش ا ولا ح ا ج ة خالص هي ربع س ا ع ة ه ت ف و ق وهاتخدوها وطلعت البنت جابينها ماشيه عرجلها ي س ح ب ي ن ه ا كده ايه مالك ي ا مالك يا د ي ا ن ا ح س بايه تقولهم ل لولس ايه ح د ي ث ت ي تقول ي بتقولهم لولس انا معرفش اترجم لكن اتيالي انكو ا ن ت تقدروا تترجموها إيه؟ اكتر مني لولوس يعني ايه ك ر و ل س وصدق ولابد ان ايه ان تصدق احنا يا ج م ا ع ة خ ط ي ا ن ا ع ا م ل ة على عنينا حجاب خ ط ي ا ن ا ع ا م ل ة على عنينا حجاب مخليانا مش شايفين والكحل ع ي ن ي ك بكحل لكي ايه لكي تبصر و س م ح ن ا يا فدينا و ب ر ك ن ا يا يسوع وعيوننا بتترجاك مليانه بالدموع